والسابقون السابقون أولئك المقربون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونا متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون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 كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأسيما إلا قيلا سلاما سلاما